صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فنقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه لاي يا من عشق نبينا عجل نحو المدينة يا من عشق نبينا عجل نحو المدينة وزرط صلى الله وضر الرعوضة فيها نور الكون يضويها وضر الرعوضة فيها Sala كنز العطايا فيها ما حل فيها كنز Salla صلوا بنا يا حاضرين على النبي <سؤال> ضو الجبين على النبي ضو الجبين Alain nabi khayril bashar Man faqa fil husnil kamar Man faqa fil husnil kamar nabi <coughs> هذا النبي المشتهر قد فاق كل المرسلين قد كل المرسلين هذا النبي المؤتمن وبنوره ضاء الزمان وبنوره ضاء الزمان جدو الحسين والحسن ورحمة للعالمين ورحمة للعالمين يا تن فيها الإمام المصطفى خير الأنام المصطفى خير الأنام صلوا بين يا حاضرين على نبي قارئ جابي على نبي قارئ جابي يا سام دا من زار المقام في روضة فيها الأمين في روضة يا عطرها من خير الطيب فيها النبي فيها الحبيب فيها النبي فيها الحبيب والليل القلوب نعم الطبيب دوا قلوب المؤمنين دواء قلوب يا سعد من يمشي اليه مسلما بين يديك مسلما بين يديك حاضرين على النبي الجبين على النبي فهناك قد صلى عليهم مع القرام الزائرين مع القرام الزائرين يا سعد من ناداه في ذا المقام الأشراف في ذا المقام الأشراف صلوا بنا يا حاضرين على النبي ضاو الجبين على النبي ضاو الجبين يا ربي صل مع السلام المصطفى خير الأنام المصطفى خير الأنام والآلي والصحب الكرام ما سار ركب الزائرين فيما سار ركب الزائرين لو يا حاضرين على النبي ضاو الجبين على النبي ضاو الجبين